وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رقبة مؤمنة فتأرير رقبة مؤمنة يَا وَنْ تَنْكُ بَأِنْ تَأَمَّنْ قَوْم وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْتَاكٌ فَذِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَذِيَتُمْ முசலு அசிமுசு Walk on.